الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد بفضل الله عز وجل انتهينا في المغزى السابقة من كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية والكتاب يعني كان رسالة يسيرة مبسطة أظن يعني سهل عليكم مراجعتها وقراءتها. والتركيز على الأصول الكبرى التفاصيل اللي داخل الـ الـ الكتاب مطلوب ان انت تعرفها بس لكن تعرف العناوين الكبرى حتى السؤال اللي هيجي في الامتحان هيجي سؤال سهل جدا يعني اللي هيقرأ الكتاب هيجو ان شاء الله انت امتحان تولسي المرة جاء ماشي المهمة ان شاء الله امتحان سهل الامتحان من المقرر وفي مستوى الطلب المتوسط <تصفيق> ماشي يعني الامتحان الامتحان ايه؟ الامتحان ده مش هيدخل في الدرجة النهية مش كده بس تمرين يعني عشان ترجعوا اللي حضر اللي حضر هيجاوب اللي حضر معنا هيجاوب حتى مريم هيقر واللي أرى هيجاوب أحسن فان شاء الله عز وجل بقى هنبدأ في الدروس من هنا يعني وعدة دروس يعني في كتاب جديد قاله هو كتاب, كتاب جديد اسمه كتاب الإسلام والإبغالية مواجهة صريح للدكتور علاء بك أنا قلت علي المرة اللي فاتت إن شاء الله يعني هنمر عليه مروعا أيضا سريعا عشان القضية دي احنا المادة اسمها قضية منهجية يعني فقضية دي قضية الليبرالية والعلاقة ما بين الإسلام والليبرالية أو التناقض اللي ما بين الإسلام والليبرالية لابد أن نجليه للناس بسبب أن الإعلام بيخلط على الناس وبيصور لهم إن ما فيش مشاكل أنت تبقى مسلم ليبرالي والليبرالية دي عن الحرية تبقى حرة وكلام زي كده ونستعتنق هذا الفكر الجديد ما فيش مشاكل حرية والمساواة والتسامح مصطلحات شكلها جميل وفضفضة فا فاحنا هنوعنا هنا وطب ك السلفيين وكبعد طبيعة التيار السلفي لابد أن يضبط الأمور جيدا تضبط الأمور جيدا يعني هي تعرف من أين نشأت الليبرالية وإيه معناها عشان ما ندخلش في فوضى المصطلحات فوضى المصطلحات اللي هي إيه إننا الليبرالي بس موصل ده ده فوضى وواحد يقول إن الليبرالية كفر مجرد مثلاً أو العكس لا، لابد نوزن الأمور ونفهم يعني إيه الليبرالية مش على عدد كثير من المحرفين واللي بيتصدروا في الإعلام إنه بيأخذ المصطلحات على عواهنه إحنا هما بيجيبوا مصطلح اسمه الليبرالية إحنا بنقول لهم ماشي نفهم بقى الليبرالية ونجيب كتب الليبراليين ونفهم إيه معنى الليبرالية ونقول لهم حكم الإسلام فيه في حل إن الاتجاه الآخر مثلاً يسمع عن كلمة الوهابية إن محمد علي من أنجازات محمد علي اللي دخلناه في كتب سنواتين من أنجازات محمد علي القضاء الدعوة الوهبية يبقى كده الوهبية دي إيه حاجة وحش خلاص فالوهبية والشيوخ اللي جايين يعجين من شغل الوهبية ومحمد حسن وحمود حسن عقبه بسحق بتعل الوهبية والوهبية فاشتيمة كده الوهبية دي وفجأة يومه جايبين الشيخ محمد العريفي والشيخ عادل القرني ويحتفوا بيهم جدا ويطلع على تلفزيون الغاسم وفي جمعة عمر بن العاص ومؤلف مؤلف ما هو مدل الوهبي انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه يا اخويا شايفين التناقض اللي بيعمله الاعلام بقى محمد حسان وابو صالح الحيوني ومحمد سنين عقوب دولت ايه شيخ الوهابيه طب ومحمد العريفي وعائض القرني دي شيوخ ليبراليين مثلا ولا ايه دول ما انتوا لهم مبسوطين بيهم عشان بيمدحوا في مصر وبقالهم فضل مصر وبقالهم حق ما مش مش مدهنه يعني وبقالهم حق لكن الكلام اللي عجبهم يبقى دول شيوخ عظماء بيقول لك شوف يا اخي شوف السماحه بتاعه الاسلام شوف السماحه الشيخ العريفي وشيك عائض جميل فانا عايز انا عايز التيار الاخر برده اللي هو بيقذف وبيتهمك بالوهابية اقرا يا عم ايه الوهبيه ويعرف ايه الوهبيه ومنهم محمد بن عبد الوهاب وايه اللي قالوا المؤرخين المنصفين وايه اللي قالته دايره المعارف البريطانيه وايه اللي قالوا طه حسين وغيره من المفكرين اللي كانوا معاصرين وغيرهم يعني عن محمد بن عبد الوهاب بيقول لك دعوه محمد بن عبد الوهاب هي دعوه الاسلام الصحيح المنقى من البدع والشوائب والدعوة الى توحيد الصف لكن انت تشكو او يعني ينسب خاصه لك وهبيه كانا سبها. فأنا عايز أقول دي ده ميزه ميزات هذا المنهج وهذا الطراز إن أنت لا تلقي بالتهم على عواهنها واحد بيقولك النهاردة الليبرالية خلاص هنجيب الليبرالية ونهيرو. وده اللي يميز الطيار السلفي ولا بد أن تتميز أنت به. تكلمش أي كلامه خلاص. عايز تعرف وتتكلم وتقول الليبرالي ده الليبرالي دابني مش تبي أعرف يعني الليبرالي الأول. وتعرف يعني على المنايا الأول. ما تبي زيهم يتهمك بالوهمية ويتهمك بالتشدد وهم ما يعرفش يعني إيه الكلام اللي بيقول. فاحنا هنتكلم عن الليبرالية ورموز الليبرالية في مصر والأفكار الليبرالية من أين أتت وإيه هي الليبرالية المصرية والليبرالية كتيار وكفكر وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي غيرها من كتاب الدكتور علاء باكر ربنا أحفظه من مؤلفين المعاصرين المعروفين ليه كتب وجهود معروفة وحيرزق من الأسكندرية وليه كتب زي كتاب ملامح رئيسي المنهج السلفي وليه كتب اسمه مذاهب فكريا في الميزان وليه عن الشيعة وليه عن الصفية دكتور علاء يعني مؤلفاته طيبة وميسرة ومتوس... ومدوافرة فكتاب الإسلام والليبرالية وحتى وحت... الكتاب صدر حديثا يعني الكتاب صدر سنة 2011 بعد الثورة هنعد المقدمة اللي هو يعني بيتكلم فيها عن ظروف تأليف الكتاب ونخش للجزء الأول... الأول مباشرة هذه هي الليبرالية بيقول الليبرالية كلمة غير عربية مأخذه ما من كلمة الإنجليزية liberalism liberalism في الإنجليزية أو يعني ما يقابلها في الفرنسية وهي تعني التحررية مشتقة من liberty liberty في اللغة الإنجليزية أو liberté في الفرنسية معناها الحرية يقال إن الاثنين متأخذين من كلمة لاتينية معنا اسمها ليبر ليبر يعني حر ده معنى اللغة وانت عارفين عادة الفقهاء والسلفيين يقول لك الصلاة الصلاة في اللغة معناها كذا وفي الاصطلاح معناها كذا حتى برضو يعني وانت بتناقش اي قضية برضو نجيب تأصيلها من جذوره من اول اللي حطوها قالوا عن ايه الليبرالية قال لك الليبرالية كمصطلح ايدولوجيا وفلسفة سياسية وفكرية واقتصادية ده نقطة مهمة ان احنا نعرف ان الليبرالية فيه طيار ليبرالي سياسي وفكري. تعتبر الحرية قيمتها الأساسية يبقى الليبرالية أيديولوجية وفلسفة سياسية وفكرية واقتصادية تعتبر الحرية قيمتها الأساسية وهي مذهب فكري يركز على حرية الفردية ويرى وجوب احترام استقلال الأفراد واعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حرارات المواطنين أصلا في الليبرالية الدولة شر لابد منه يعني الكلام ده احنا نفهم الكلام ده الدولة أصلاً يعني قيود يعني الدولة تحط قوانين وقواعد فبالتالي هتقيد لايه؟ الحرية وده ضد مبدأ الحرية بس بيقول لك ما هو عشان لايه الناس ما تجرش على بعض بد من قوانين ونزعها ما عام اللي هو اسمه الدولة فالدولة أصلاً ضد مبدأ الحرية المفروض هم عايزين الحرية يعني ايه؟ كل واحد يهم كده ما تجيش, ما تجيش تقب عربيتك في إشارة لأن ده ضد الحرية أنا عايز أعدي الطريق مثلاً يعني أو أن الدولة تقول لك كده ينفع وكده ما ينفعش وكده جريمة وكده ممكن أو كده جائز وكده حرام كل ده ضد الليبرالية كأساس وضع ماشي؟ أو كفكر مجرد لكن هم في النهاية قال لك لابد من قواعد وضوابط وإلا الناس هتجر على بعضها فيبقى لابد من وجود الدولة فالدولة شر لابد منه شر لابد منه فيقول لك وظيفتها الأساسية للدولة حماية حريات المواطنين هي الدولة بقى تكفل ان أنت تعمل اللي أنت عايزه مثل حريات التفكير والتعبير والملكية الخاصة والحريات الشخصية وغيرها ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة ان السلطة ما تتغولش الدولة يبقى لها دور في حماية حريات المواطنين بس الدور ده ما يوسعش عشان ما تتحولش إلى دولة شمولية تقيد حريات المواطنين بيقول يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة وتقليل دورها وإبعاد الحكومة على السوق ده في الجانب الاقتصادي وتوسيع الحريات المدنية ويقوم هذا المذهب على أساس علماني يعظم الإنسان ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك احتياجاته يقول لك الإنسان مدرك وناضج وعارف هو إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعوش ما تحطش على قيود خلاص وطبعا إحنا دايما هتلاقينا بنشير للحاجات في الليبرالي اللي بتخالف الشرع ماشي. فا ف... بس هاللي بغلاء أصعب من كده يعني هو يقولك يقوله لو عايزه ويشرب لو عايزه يأكل لو عايزه هو حر هو عنده دماغ ييه يفكر به فوضع قيود من الدولة أو من الدين أو من الشرع أو من العرف على اللي يشربه ضد اللي بغالية. عايز يشرب خمرة اللي بغلاء تقوله هو حر هو مدرك لزاته طيب شرب خمرة في البيت هو حر يشرب إن شاء الله لغاية ما يموت طب شرب الخمرة ونزل في الشارع وسأل عربية تيجي هنا الدولة تقول لا انت حريتك ممكن تؤثر على ايه؟ على الآخرين ممكن ان انت شرب وهو مخمور هو هو شرب وهو مخمور يصدم الآخرين فيحطوا لها قواعد يقولك يجوز ان هو يقود السيارة بس ما يكونش ثمل او سكران يعني ما عندهمش ان هو ما يكونش شرب خمر لا ممكن يشرب بس لو ضبطوه وهو سكران يبقى فيه العقوب خلاص؟ يبقى أيضا عندهم وطبعا يقعدوا يقولون لهم بقى تعليمات ممكن تشرب لغاية مثلا خمس كاسات خلاص ماشي خمس كاسات يبقى وبعدها تسوق يبقى ما فيش مشكلة لو شربت اكتر من كده يبقى ممكن تأيه تسكر او تقريبا عن الوعي وبعد كده يحصل مشكل كما أن الليبراليات تقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم الاجتماعي الصالح وان القانون يجب أن يكفل حرية الرأي والاعتقاد برضه هيبقى في إشكال مع الانتقال من دين الإسلام لغير من الأديان طبقا لمبدأ الليبرالية حريت الأديان مكفولة ابتداء وتغييرها مكفول أيضا طبقا المبدأ اللي بغال إحنا عندنا في الإسلام حرية الأديان مكفولة ابتداء يعني اعتنق مشيئة ابتداء لكن دخلت في الإسلام الخروج منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأ لدينه فاقتلو فهنا هيبقى في إشكال مع الإسلام طبعا بيتكلم بعد كده في كل ده مقدمات نشأت الإلغاء الكلام ده كله هيج بالتفصيل بعد كده من أراء إيه الإلغاليين وضع الإلغاء زي جون لوك وجون كل نشأت الليبرالية كرد فعل لمظالم الكنيسة والإقطاع في أوروبا وكانت وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي اللي هي الثورة الإنجليزية والأمريكية والفرنسية أظن القصة دي حكناها أكثر من مرة ان أوروبا لم تعرف المسيحية التي أتى بها عيسى عليه السلام, السلام. المسيحية اللي دخلت أوروبا مسيحية مين؟ يقولون مسيحية بوليس الرسول بوليس ده يهودي واعتنق المسيحية وخد الأفكار من المسيح ودخل عليها التحريفات والتغييرات ودخل يبشر هذه المسيحات في أوروبا عشان كده بيسموه بولس الرسول يعني رسول المسيح إلى أوروبا يبقى أوروبا لم تعرف مسيحية عيسى وإنما عرفت مسيحية بوليس الرسول بولس الرسول أدخل التشويهات والدخلات اللي دخلها في النصرانية فدخلت النصرانية المشوهة دي وبتطول الزمان الكنيسة صار لها نوع من السيطرة والقوة والطغيان على حياة الناس في صورة إيه؟ في صورة إن الشخص لا يدخل في المسيحية إلا عن طريق القس أو عن طريق الكنيسة يعني لو الطفل اتولد من أب وأم مسيحيين الطفل ده مسيحي؟ لا ما يبقاش مسيحي لما يعمد في الكنيسة خلاص؟ يبقى الدخول في الدين عن طريق القس الزواج عن طريق القس ماشي؟ الدخول الجنة عن طريق القس، الاعتراف عن طريق قس كل حاجة عن طريق إيه؟ فصار في ولاية كهنوتية اللي هم النرد عايزين يقولك انتوا عايزين تعملوا ولاية كهنوتية. الكلام ده مش عندنا، لم يوجد مطلقا في تاريخ الإسلام. عندما كان في أوروبا، بالصورة لا بقولها لكم دي إن القس والكنيسة متحكمة في كل شيء في حد، فقيدتهم وخنايتهم خنق، وصلتهم من درجة الانفجار اللي هو الثورة، ثورة الفرنسية وغيرها من الثورات ومع هذا الطغيان من الكنيسة كان في ملكية ظالمة. بتفرض الضرائب على الناس وبتسهمهم سوء العذاب وبتسرق مقدراتهم وبتستعبدهم فصار الناس مسيطر عليهم هناك كنيسة جائرة ظلمة وملكية بطشة ظلمة أيضا ماشي فثار الناس على هذا ونشأت ونشأ المبادئ العلمانية بـ بإيه؟ بتنحية الدين ومنع الملكية أيضا أو تنحية الملكية وأن الحرية تبقى بإيد الشعب ودائما نردد ونقول للناس أن محاولة نقل هذا النموذج في الثورة الفرنسية وغيرها ورغبة في التقدم الذي يرى الإسلام خطأ أنت بتخش الإسلام مش عن طريق الشيوخ ولا بتتجاوز عن طريق الشيوخ ولا بتخش الجنة عن طريق الشيوخ ولا الشيخ ليه علاقة بينك وبين ربك أنت منك لله عز وجل على طول مفيش كهانوت في الإسلام صح؟ يعني مين اللي بيدخلك في الإسلام لما بتتولد بتبقى مسلم إن الدين عند الله في الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة أنت مسلم من غير حد يقول أنت مسلم دين مرة واحد نمرة اتن الزواج انت وأبو زوجتك واتنين شهود. هو مش الزواج كده بس انتهى الموضوع. ولا محتاج شيخ ولا مأزون المأزون ده للتوثيق. ماشي. تالت حاجة. دخول الجنة عندهم أو, او الاعتراف الاعتراف والتوبة في الاسلام منك لله عز وجل. عندهم عن طريق كرسي الاعتراف. خلاص. دخول الجنة وسكوك الغفران دي مش موجودة في الاسلام مطلقة. فاللي هيجي يستورد النموذج الغربي من الثورة الفرنسية وغيره عشان نتقدم نعمل زي أوروبا ونثور على الدين ونثور على الملكيات الظالمة الكلام ده غير مقبول في الإسلام وغير موجود في دار الإسلام أصلا نيجي نقول مثلا إن لابد يكون في مرجعات شرعية عشان يكون في أحكام الشرع تضبط حياة الناس يقول لك أنتوا هتعملوا كهنوت وسلطة لاهوتية الكلام ده عمره ما كان عندنا ولا هيبا عندنا أصلا لإن الإسلام نفسه اللي بيمنع كده قال عن نصرة احبارهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فالإسلام جه بطمس أي وسيلة تكون بين العبد وربه ولا عمر في شيوخ ولا رجال دين ومسلا ده أول قبل كده مصطلح رجال الدين ده مصطلح ايه اصلا مصطلح مشبوه مصطلح غربي عندهم يسموه رجال الدين لان رجال الدين هم الذين لهم الأحقية في النظر في الأناجيل وفي التلمود وفي الكتاب والعهد الجد العهد القديم ومثل هذا أما الناس تسمع الموضع معظم منهم فعشان كيف يسمونه رجال الدين وباية الناس تبقى لها الدنيا في الإسلام ما فيش كده كل المسلمين رجال لهذا الدين ننفعش في الإسلام نقول رجال الدين أبداً الإسلام فيه العلماء علماء يعني واحد تبحر في العلم وقرأ وعرف لغة العرب وقرأ القرآن وقرأ السنة وعرف اللغة وعرف الأصول والقواعد فنظر في الكتب فيوفت الناس أو يعلمهم مصطلح رجال الدين ده مصطلح مشبوه بيقول نشأت الإبرغالية كرد فعل لمظالم الكنيسة والقطاع في أوروبا وكانت وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي الثورة الإنجليزية والأمريكية والفرنسية. بيقول تعتبر الإبرغالية مصطلحا غامضا لأن معناها وتأكيداتها تبدلت بصورة ملحوظة بمرور السنين. هو ده الإشكال اللي إحنا عايشين فيه إن تيجي تحاكم أي حد لأي مصطلح يلف يدور يعني الليبراليون المصريون أو غيرهم قلنا يعني الإبرغالية عشان حكمكم يعني انت انت كده ليبرالي ولا كده خارج عن الدين ب... باسم الليبرالية ولا ايه بالضبط قولوا يعني ايه يعني يقولك لك انا ليبرالي بس كذا ويقعد يلفه ويدور عشان كده بقول لكم مهم جدا ضبط المصطلحات في كتاب طيب جدا الاخ هيثم زعفان كان الشيخ محمد اسماعيل حفظ الله قرأه يعني واوصى به هو كتب اسمه المصطلحات الوافده واثراء الامه الاسلاميه مساله ضبط المصطلحات دي من اخطر ما يكون ان احنا في عندنا مصطلحات واسعه فضفاضه الخصوم يستخدموها فوق بعنوان وتحت بعنوان تاني. يعني يقولك مسألة ايه مصطلح المدنية والله المدنية يعني نبقى متمدنين يعني كده وتكنولوجيا وحضارة وكلام زي زيكده ماشي مدنية يعني ضد عسكرية ماشي لكن ممكن يكون قصده مدنية يعني يعني دولة علمانية صح؟ ما احنا عندنا الفوضى بقى ولك احنا عايزين دولة مدنية ماشي يا عام دولة مدنية متحضرة يعني ومصانع وتجارها واصناعة معاك لكن يكون قصده دولة مدنية يعني ايه علمانية لا دين له مصطلح مثلا زي مصطلح حقوق الإنسان، مش مصطلح من مصطلحات الواسع على الفضفاض ولا كنا عايزين حقوق الإنسان الله يمشي، احنا عايزين حقوق الإنسان ونص، بس حقوق بمعنى حرية الكفر مثلا وحرية رحمك الله ووحرية تحول الدين من الدين لغيره أو ج... أو غير كده وتيجي منظمات حقوق الإنسان تلاقف في المواطنة بتنشط واحد يي الدين أو يسأل الإسلام أو يسأل المسلمين يتحاكم أو الندم حاكمته يقول لك حقوق الإنساء لكن العكس ما يحصلش العكس ما يحصلش لما حد مثلا متدين أو غيره يسأل ليه ما يحصلش لما حد مثلا يعني يتحول من النصرانية للإسلام والكنائس تعتقله أو تحتجزه أو كلام زي كده من نظمة حقوق الإنساء ما تتكلمش يقول لك عشان أقدر فيتنا التقفية يعني مثلا من ضمن الأحداث الجارية الإمارات بتعتقل مجموعة أطباء وغيرهم مهنيين مصريين يقول لك إسنا عاملين خلية مش عارف خلية نحلة ولا خلية إيه الظبت ف... فبرضو ف... الإعلام في حالة صمت مريب ليه؟ أسلوما إخوان إسنا المعتقلين دول إخوان شفتوا لما اعتقل أحمد الجزاوي حصل إيه؟ حرقوا السفارة السعودية صح؟ ليه؟ لان احمد الجزاوي مش منتمي لتيار بل بالعكس يعني معروف ان شاب ناشط سياسي بيسموه ناشط حقوقي وناشط سياسي فالسعوديه تعتقله تبقى السعوديه بنت وبنت وبنت والعلاقات بين البلدين تتوتر ومصالح 3 مليون مصري في السعودية تتحرق ماشي والصفار السعوديه تتحرق طب 15 واحد بقى من الإخوان في الإمارات عاملين خلية عاملين شامع عاملين نحل المهم مصريين بيعتقلوا ليه فين التهم اللي ضد هؤلاء ما فيش منظمات حق الإنسان وحافظ أبو سعدة والناس دي تطلع تتكلم على الناس دي ونبعث مبعوثين ونبعث غير أبدا ليه يقول لك أسدو الخالية إخواني يعني بيعملوا إيه يعني بيخططوا قلب نظام الحكم في الإمارات مثلا ده فيهم واحد بقاله 27 سنة فتح عيادة أسنان في الإمارات مراته بتقول دي أول عيادة أسنان فتحت في الإمارات كلها وبقاله 27 سنة فتح هنا بعد 27 سنة اكتشفوا النوع خلية. إيه إيه إيه إيه اللي بيحصل؟ فمن المصطلحات برضو الفتفاضة، مصطلح حقوق الإنساء، لما يكون لصالحهم يشغلوه، ضدهم يبقى إيه؟ اعمل نفسك من بناه، ماشي وهكذا، فكتاب المصطلحات الوافدة يريد حضر لكم الأخ زعفان كتاب طيب يريد بيقول تعتبر الليبرالية مصطلحاً غامضا لأن معناها وتأكيداتها تبدلت بصورة ملحوظة بمرور السنين، الموسوعة البريطانية، بتقول حيث أن كلمة Liberty، للكلمة الحريّة، هي كلمة يكتنفها الغموض، فكذلك هو الحال مع كلمة لبرالي. بقى يعني؟ لبرالي أصدق إيه؟ فالبرالي قد يؤمن بأن الحرية مسألة خاصة بالفرد دون غيره، وأن دور الدولة يجب أن يكون محددا أو قد يؤمن بأن الحرية هي شأن خاص بالدولة، أو أن الدولة باستعطاعتها أو يمكن استخدامها بمثابة أداة لتعزيز الحرية. لقد تشكلت الليبرالية في كل بلد بصورة خاصة وتعددت اتجاهاتها وتياراتها ولما كان مبدأ الحرية غامضا وكانت الليبرالية تعتمد على الحرية اعتمادا تماً كان غمض مصطلح الليبرالية نشاء من ذلك فمفهوم الحرية مع سهولته وكثرة الكلام عليه لا يمكن تحديده وضبطه يعني برضو؟ يعني الليبرالية قائمة على الحرية برضو كلمة الحرية مع أن احنا كلنا عارفينها وفاهمينها بس لو حبيت تحط لها تعريف محدد ودقيق وضوابط للحريات هنختلف مع أن الحرية قيمة وكلنا متفقين عليها لكن هنختلف إيه معنى الحرية؟ واحد يقول لنا عامل اللي أنا عايزه واحد تانا هيقول لا الحرية أن أنت مثلا الدولة تحط قوانين بس ما تسيطرش على الناس واحد تاني يقول الحريه معناها كذا واحد هيحط يقول لا قيود الحريه انت ما تدودش بالاخرين واحد رابع هيقول لا الحريه انت بتخلفش عرف ومجتمعات الناس واحد خامس هيقول الحريه ان انت, انت حرة بس ما تخلفش دي وهكذا فالحرية ايضا مصطلح واسع وفضفض لان اصحاب الافكار المختلفة في الحرية الليبرالية يعتمد كل واحد منهم على الحرية في الوصول لفكرته يعني يعني هو كل واحد حور برضه يعقد الحرية بطريقة تعرفين إن أصلاً مبدأ اللي بغاليا هو اللي فكّه، مش إنت بتقول اللي كذا، أنا بقول اللي بغاليا غير كد. تبعنا حر، وهذه اللي بغاليا إن أنا حر أقول اللي بغاليا بلنا عايز. تفهمين؟ قد خرجت أفكار مضادة للبرغالية من رحم الحرية التي تعتبر المكون الأساسي للبرغالية مثل الفاشية والنزيه والشوعية فكل واحدة من هذه المذاهب تنادي بالحرية وتعتبر نفسها الممثل الشرعي وتتهم غيرها بأنه ضد الحرية. وقد حصل التنازع بين اتجاهات الليبرالية في تكييف الحرية والبرامج المحققة لها من هذا المنطلق جاء المفهوم السلبي والمفهوم الإيجابي للحرية يعني ممكن يكون فيه مفاهيم إيجابية ومفاهيم سلبية للحرية قطعا ممكن نقول إن فيه حرية أثرت بشكل سلبي وفي حرية تأثرت بشكل إيجابي بعد كده بيكلم الشيخ عن أسس الليبرالية فبيكلم على إن تنقسم تقوم على قسمين من الأسس الفكرية الأساس الأول؟ أسس او أسس فكريه تتميز بها الليبرالية عن غيرها من المذاهب الفكرية، وهي القدر المشترك لكل التأييدات والاتجاهات الليبرالية على اختلاف توجهاتها، لا يعتبر الفرضو ليبراليا بدونها، وهذه تتضمن الحرية والفردية. يعني كل كل اللي كلف الليبرالية متفقين على جزئين دول، إن إن الحرية إن الليبرالية بتتضمن الحرية والفردية. نيجي نفهم الفردية دي يعني ايه في أسس تانية. بتشترك فيها الليبرالية مع غيرها من المذاهب الغربية الأخرى التي ظهرت في أوروبا فهي ليست مكون أساسي من مكونات الليبرالية لكنها موجودة فيه هذا الجزء المشترك يتضمن العقلانية وروح التسامح موضوع التسامح ده بالذات هيبقى فيه كلام طويل عليه بعد كده فالليبرالية إجمالا حرية فردية وعقلانية معها روح التسامح ولها تفصيلات كثيرة في المجالات المختلفة التي سنتكلم فيها نيجي نتكلم عن أول أساس مميز من أسس الليبرالية هما اتنين قلنا بتتميز والليبرالية عن غيرها من المذاهب الأخرى الحرية والفردية الحرية تنادي الليبرالية بالحرية الكاملة الحرية التي لا تقيدها قيود والتي من خلالها يسعى الفرد لتحقيق مصلحته الذاتية فالليبرالية هي الحرية المطلقة لا تحدها الحدود ولا تمنعها السدود إلا ما كان فيه تجاوز أو تعد على حريات الآخرين إن الليبرالية تعتبر الحرية الوسيلة والغاية يعني الليبرالية تعتبر الحرية هي القيمة الكبرى هي وسيلة وغاية هي باعث وهدف هي مبدأ ومنتهى أحد أقطاب الليبرالية بيقول إن معنى الحرية الصحيح هو أن كل إنسان نفترض فيه أنه خلق عاقلاً يستطيع حسن التصرف هو عارف مصلحته ما تقولوش حرام وحلال ما تقولوش صح وغلط هو عارف فيش مخدرات هو عاقل وعارف ان المخدرات ممكن تكون مضره وممكن هو حارق ما ما تتتدخلش معاه معنى الحرص صحيح ان كل انسان نفترض فيه انه خلق عاقلا يستطيع حسن التصرف يملك حقا لا يقبل التفويت في ان يعيش مستقلا عن الاخرين في كل ما يتعلق بذ... يتعلق بذاته وأن ينظم كما يشاء حياته الخاصة فالفرد حر في أفعاله ومستقل في تصرفاته دون تدخل من الدولة أو غيره فوظيفة الدولة هي حماية هذه الحرية الدولة متحطش تقييدات على الحريات الدولة تحمي الحرية إننا ننزل الشرق أعمل اللي أنا عايزه والدولة تحميني إننا نعمل اللي أنا عايزه بس شرط ما يضرش بالأقارين ده مقتضى الحرية فوظيفة الدولة حماية هذه الحرية وتوسيعها وتعزيز الحقوق واستقلال السلطات وأن يعطى الأفراد أكبر قدر من الضمانات في مواجهة التعسف والظلم الاجتماعي. ولما كانت القوانين ضرورية لقيام المجتمع وتنظيمه فتقبل الحرية تقييد الحريات ببعض القوانين لا قوانين دولة زي ما قلت لكم هي الليبرالية ستقبلها على مضط زي ما قلت لكم الدولة عند الليبرالية شغله لابد منه فالقوانين بذلك ليست إكراها أو استبدادا تقيد حرية الفرد وهي مقبولة وإن اختلف البعض حول بعض القوانين فليس من باب رفض مبدأ وجود القانون ولكن للاختلاف حول تأثيرها في تحقيق الحرية المرجوة للفرد يبقى إذن الحرية <تصفيق> كأساس عند الليبرالية قيمة مطلقة غاية وهدف باعث ووسيل دي يعني إيه أكبر ما يتكلمون به طبعا الكلام على مخالفات هذه الأمور للإسلام واضح إن الحراية المطلقة وعدم التقييد لأي أفعال الإنسان وحط القيد بس إنها تضر بالآخرين ده في مخالفة لنصوص كثيرة من الشارع لأن الشارع قتى بحلال وبحرام خلاص ومسألة اعتبار إن الإنسان يعلم صالح نفسه ومش محتاج حد يوجهه هذا كلام فيه نوع كبير من التجني فإن كثيراً من بني البشر لا يعلمون مصالحه كثير من الناس لا يعلمون مصالحه أو يعلموا مصلحته ولا ينفزها فيأتي الشرع ليقوم هذه النفس ويدلها على خير الدنيا والآخرة وإلا لما أرسل الله الرسل ولما أنزل الكتب عشان يسوقون الناس إلى الخير الأمر الثاني من آه. لا اللي بيقول لك إن حريتك تقف عند حدود حريتك تقف عند إيه؟ عند الآخرين. الآخرين يعني ما تضرش بحد. يعني مثال، زي ما قلنا كده. تشرب الخمر في البيت، الليبرالي يعني، يشرب الخمر في البيت، ما فيش إشكال. تقول له حرام وحلال يقول لك ده ضد اللي برالي. تنزل وتسوق عقبة فتخبط واحد يبدأ إيه؟ ما ينفعش. أنت حريتك وصلت إنها ضرط بالأخرين. خلاص. لذلك ما فيش في الحري في اللي مثلا تقييد ل للثياب. واحدة ت تلبس هي حرة. طنام ما تضرج حد. واحدة نزلت في الشارع كده ضرت حد ما ضرتش مع معين بعض الولايات الأمريكية وبعض الدول الغربية بيجرم هذا الفعل لكن كثير من الدول الغربية زي البيت اللي ألعت دي ألعت قدام صفارة النمسا باين أو الدنمارك الدول دي بتعتبر أن الأمر ده حريه شخصية طالما إيه لأنه ما بيدرش بمصالح الآخري لكن هنجي نقول بقى أن الإبرالية مهم العجائب بقى الليبراليه ديت اللي قالت ان هي تقلع ما بتضرش بالاخرين مفيش اشكال لكن تلبس النقاب تاخد غرام ما هو على فكرة يعني المحكم المحكمه, المحكمة بتاعه الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي نفسه كان بيعاقب على قرار فرنسا بحظر وسويسرا بحظر النقاب في التجمعات العامة بيقول ده ضد الليبراليه يعني في عندهم منظمات فعلا قالت الكلام ده ما ينفعش انت بتقول لي طلع طلع خلاص تلبس تلبس انت ايه المشكله عندكم فلذلك كان التناقض الشديد في قرار منع النقاب من الاماكن العامه ان فرنسا بلد الحريات خلاص انت هناك فعلا مفيش قيود على اللبس تقلع تلبس مش مشكلة فازاي انت بتقول مفيش قيود على اللبس واللي تلبس النقاب تقول ايه تاخد غرامة والكلام ده مازال مطبق في فرنسا حتى الان او يعني موجود حتى الان فهو ده التنقض اللي حصل عندهم اللي هي بعض بعض المنظمات الحقوقية عندهم ففي النظام الليبرالي الاصلي إن الحرية حرية مطلقة ويقصب بالمطلقة إن معلاش أي قيود سوى عدم ضرر الأخرين ما لم تدر بالأخرين في الإسلام ما لم تدر بنفسك ما أنت ممكن تضر بنفسك بإيه بالمعصية وبالظلم يعني ممكن ما بدأ يكون في الإسلام ماشي يشmart أنت حرة ما لم تضر ممكن تضر نفسك أن أنت تعرضها لسخط الله عز وجل صح ما أنت حرة تعمل لأنت عايزه بس ما تقعش في المعصية فتقع في نر جهنم صح لكن عندهم ما أنت حر ما لم تدر الأخر الأصل التاني من أصول الليبرالية بعد مبدأ الحرية مبدأ الفردية فجوهر الليبرالية هو التركيز على أهمية الفرد تعفيني أخواننا في العالم الغربي مسألة عبادة الزات تحقيق أكبر قدر ذاتي من الإمتاع الشخصي مش مهم العالم يولع هي دي الفردية الليبرالية كده إني نفسك نفسك نفسك خلاص مسألة المجتمع والأمة والدا وال... وال... كله ملوش قيمة الليبرالية تعلي من, من, با... من, من قيمة الفردية الشخصية إن كل شخص يكون بإيه؟ عنده سيلف ساتسفاكشن اللي هو إشباع ذاتي أو إرضاء ذاتي جوهر الليبرالية هو التركيز على أهمية الفرد وتحروره من أي سيطرة واستبداد فلا تقبل الليبرالية تسلط الدولة فتعده استبدادا سياسيا ولا تقبل تسلط الجماعة وتراه استبدادا اجتماعيا يعني أنا عايز أقول لحضراتكم يعني ما عليش يعذرنا الموضوع أصلا متعلق بالأحداث اللي احنا ما فيه كتير من الليبريليين نهارده يجي يتكلم على السلفيين والإخوان يقول الخرفان الخرفان ليه لأن انت بتسمع الكلام بتسمع الكلام مكتب الإرشاد أو العلماء بترجع لرأيهم بتقول بيقولوا نعمل فأنت بتقتنع وبتعمل خلاص فبتجد جموع وطيرات وملايين تتحرك بقرار. في إحنا اللي بقريب ما عندهمش كده، خلاص؟ ما عندهمش ان في حد يوجههم ويسيطر عليه ابدا هو عايز يعيش اللي أنا شايفه، خلاص؟ فلان الفلاني قال فلان الفلاني الشيخ فلان قال لو لو شيخ الإسلام تم يقول له عايز أنا أعمل اللي في دماغي، فهو ده مسألة عدم تسلط الجماعة أو الدولة أو مؤسسة أو هيئة، وده يقضي بأي عمل جماعي يقضي على أي عمل جماعي في الدنيا، وده اللي بيحاول يبسط في الناس. أن أنتوا كطيار إسلامي الوحدة اللي موجودة في الطيار الإسلامي دي اللي بتدي له قوة إيه قوة طيار الإسلامي أنه هو كتلة قوية مؤثرة لما بيتقال في مليونية تلاقي خمسة مليون نزلي صح؟ هم دي بتفزعهم وب... وب... وبتجننهم فينتقل ذلك ويقول لك ده أنتوا خير فيه. في الواقع هو بيحترق من الداخل لأنه ما يقدرش يحرك الجمع عنده ولا يقدر يحرك حد في الواقع أن, إن... إن ده نوع من حسن التنظيم ونوع من السمع والطاعة في الخير ما هو أنت إحنا الابناء الطيار وبزات الطيار السلفي دون عن غير يعني تربوا على السمع والطاعة بس في الحق وتربوا إن لا طا لا لا طاعة لمخلوق في معصية له الخالق فمش ممكن أبدا هيبقى فيه توجيه لخطأ والناس هتتجمع عليه قطع لكن هو بقى بيحترق من الداخل اللي بيحترق من الداخل لما بيرى السمع والطاعة وجماعية العمل دي ويرى الناس بي... بيصدر قرار بتبريراته أو بمسوّغاته المقنعة كل الناس بتلتزم بيه دي بقى تجننه ماشي والشيخ عصام بيضرب جرس الحصة فنكمل مرقى إن شاء الله تكونوا جبتوا الكتاب سبحانك اللهم وبحمدك الشدلالة إلا إلا إلا أنت أستغفرك واتوب عليك